وَأَنّ ابْغَاتَ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ أَحْلامِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ لَهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ يوسف ايخضيق واشكيط اشلنا في سبع بقرات سمان ياكلهن نشد ايجاف يوسف ايخضيق واشكيط اشلنا في سبع بقرات سمان ياكلهن نشد ايجاف وسبع سن غنات وَسَدَيْتُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْمَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَادْرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَادْرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك شب شذاد ياكل ما قدمتم لهم ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحرون ثم ياتي ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحف الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن أخوه بالوعد وأن الله لا يهدي كيد الخو إلى